وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ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 وَإِنَّ الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أَتَيْتَ الذين أوتوا الكتاب بكل آيَةٍ ما تبعوا قبلتك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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم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 119. إنه لكم عدو مبين 110. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تكونوا على الله ما لا تعلمون 129. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أَوَلَوْ كَانَ كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون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 فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق 111. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد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 119. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب وَلَكُمْ فِي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون أُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حضر أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ان تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حقا على المتقين فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فإن نما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موصن جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم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 وَأَن وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون رَمَضَانَ شهر رمضان الذي الْقُرْآنُ فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان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 علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم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 كل فريقا من أموال الناس وأنتم يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن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 وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 118. والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 110. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله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 فَإِذَا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم 114. وافيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم 115. قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أو أشد ذكرا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 اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أَيَّامٍ محدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أَنَّكُمْ إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الْحَيَاةِ الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام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 بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والممائكة وقضي الأمر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 مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ والضراء وزلزلوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ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 والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا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 ويبين آياته للناس لعلهم يتمكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاحتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فَإِذَا فإذا تطهرن مِنْ من حيث أمركم اللَّهُ الله اللَّهَ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 110. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم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 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤوا فَإِنَّ الله غفور رحيم وَإِنْ عزموا الطلاق فَإِنَّ الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه كروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا الا ان يخاف ان لا يقيم ما حدود الله فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به انك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فؤلاء هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان 124. ويطلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 واتقوا الله واعلموا وَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا النساء النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أجلهن فلا فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ ينكحن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تراضوا بينهم 129. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 نفسهم بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكتمتم في انفسكم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 حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أَن يَعْفُونَ أَوْ يعفو الذي بيده عقدة النكاح 129. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير 120. على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين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 وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون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 124. فلما كتب عليهم القتال تولوا قَلِيلًا قليلا منهم والله عليم بالظالمين لَهُمْ وقال لهم نبيهم قَدْ الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن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 119. والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية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 ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده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 ولما برزوا لجالوت وَجُنُودِهِ قالوا ربنا افرض علينا صدرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء